سال من جرحه بماء زكية وعلى الثغر بسمة علوية وجراح الشهيد تكتب بالفخر سطورا من عزة وحمية لا يبال الردى ويهزأ بالنار وإن كان في لضاها المنية قطع العهد أن يموت شهيدا أو يعود الأقصى وينموح الدنيا الجرح آلم أماتي در أسال دمعتي الجرح آلم أماتي در أسال Allah Akbar Sayhati Wal Qudsu Tabqa Qibla Tiy Wal Qudsu Tabqa Qibla Wal Tabqa الجرح آلم أمتي الله الله أكبر دمعة سالت دمعتي الله الله أكبر الله أكبر صيحتي الله الله أكبر والقدس تبقى قبلتي الله الله أكبر الجرح آلم أمتي Durras ala damgati, Allahu akbar caypati, wal kudso tumbqa iblati, al jurp alam aumati. Durras ala damgati, Allahu akbar مش شهيد مردد لا لن تبور تلك المواكب والنذور مدى العصور؟, العصور وفمش شهيد مردد لا لن تبور تلك المواكب والنذور مدى العصور وفمش شهيد مردد لا لن تبور تلك المواكب والنذور مدى العصور الأرض ترّواب الدموع لن الغدر يحتضب الجموع لا لا لا لن تبوح الأرض تروى بالدموع لا لا لا لن تبوح الغدر يحتضب الجموع لا لا لا لن تبوح دره درا يا املى من الف درا درا درا درا يا الفيدر اااا درا درا Ang Israel ay naglalakbay sa kanyang مكر اليمود صنع الخلود كشف مكر اليمود جمال القلوب بلا حدود للانتفاضه والصمون جمال القلوب بلا حدود للانتفاضه والصمون جمال القلوب بلا حدود للانتفاضه والصمود درر درر دره دره يا اغلى من الف دره يا اغلى من الف يا اغلى من الف دره قولوا لاهل الارض ان لنا وطنا وفيه إذا نعيش بقدر ما نطلبنا وإذا نموت له فلا ننسى قولوا لأهل الأرض إن لنا وطنا وفيه نرخص النفسا فإذا نعيش بقدر ما نطلبنا وإذا نموت له فلا ننسى أطفالنا أطفالنا أطفالنا على السنين As-Safaluna, As-Safaluna, As-Safaluna, Arafu al الفيدر در در در در در يا اغلى من الفيدر الجرح الم الله الله اكبر الله الله الله اكبر صيحتي الله الله اكبر والقد تبقى قبلتي الجرح آلم أمتي درّا أسالى دمعتي الله أكبر صيحتي والقدس تبقى قبلتي درّا